ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدين فباع على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء قال وحدثني عن مالك عن الاشيهاب عن الله بن عبد ام مرتي بنت محصن انها اتت بابنها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله ابن الحمد لله احمده واستغفر واستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعنا فهذا حين صروع امام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب جديد من ابواب الطهارة وهو باب خاص من ضمن ابواب العامة وهي ابواب النجاسات وكان بابا خاصا متعلقا ببول الصبي من من ح الذي ساقه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي على المبني للمفعول والآتي مختلف فيه في اعتبار أن الذين بالوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأطفال منهم حسن وحسين ومنهم ابن أم قيس بنت محصن وآخر لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا الولد المؤتى هو ولد أم قيس بنت محصن انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبلى على ثوبه والهاء في ثوبه هل هي راجعكم إلى الصبي ام هي عائده الى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ان هذه ان هذا الضمير راجع إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ان كان راجعا الى بولی الصبی فانه لا يحتاج الى هذا الاهتمام اعتبار ان الصبی لت غیر مكلف وانه لا يؤمر شرعا بان ينزها عنذ بهذه النجاسات التي تلازمه في الغالب وهي البول او العذار لكن الظاهر اللہ تعلم ان الثوب المقصود في هذا الحديث هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلما بال هذا الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وضعه في حجره كما هي رواية الثانية بال عليه فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتباعه إياه وليس فيه شيء آخر في رحمه الله تعالى حديثه في عند ولم ولم ثم الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله هذا ليس ليس صحاب عن أم قيس بنت محصن وأم قيس بنت, بنت محصن هي أخت ركاشة ابن محصن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهذه المعقة قيل إنه لسم لها واسمها هو كنيتها لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جزم بان اسم هذه المراه هو جذامه جلامه بنت محصن وهي اخت ركشه بنت محصن هذه المراه صحابيه جليله اسلمت قديما وكانت من المهاجرات الأول و بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من المبايعات روي لها من الحديث أربع, وعشر... أو أربع وعشرون حديث روية لها من الحديد أربع وعشرون حديث يعني جملة رواياتها من الأحديث أربع وعشرون حديث <تصفيق> أنها هاتت لها صغير ولم يعلم اسم هذا الصغير لم يأكل الطعام وقوله لم يأكل الطعام يحتمل أنه لم يأكل أصلاً لا طعاماً ولم يرضع حليباً من أمه لأن الحليب طعاماً ويحتمل أنها قصدت أنه لم يأكل طعاماً سوى الحليب الذي يرضعه من أمه وهذا هو الأقرى لأنه إن به ولم يأكل أصلاً هذا معناه أنه كان قريباً ولادة جدا. وإذا كان قريب الولادة جدا يبعد أن تأتي به أمه وهي نفسا في حالة مرض مضعف والظاهر الله أعلم أنها إنما أتت به وقصدت أنه لم يأكل يعني لم يتعاط من الأكل سوى ما يرضعه من حليب أمه هذا هو المقصود وعليه حمل الأئمة هذا الحديث قالت انها اتت ببن لله صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجر ويجوس في حجره هم بالوغتان صحيحتان بفتح الحاء وكسرها وقولها فاجلسه اما انه اجلاسه على الحقيقة ويكون ذلك بدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث امكنه ان يجلس صبيا لم يعني رضيعا أو أنه عبر بهذا التعبيد من باب المجاز وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على أجله وأمسكه فكان كهيئة الجلس ثم إن هذا الصبيب على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسره فنضحه ولم يغسره جاء في الرواية الثانية التعبير بالنضح وجاء في الرواية في الأولى التعبير فأتبعه إياه ودعى بماء فأتبعه إياه وبناء على هذا الاختلاف اختلف الألم في حكم بول الصبي والجماهير على أن بوله نجس والجماهير على أن بوله نجس لكن اختلفوا هل هذا البول له حكم خاص أم أنه كسائر النجاسات يعني كبول الكبير كبول الكبير من الرجال والنسان ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن بول الصبي نجس وعليه عامة أصحابه وبهذا أيضاً قال الإمام أبو حنيفة وسائل أصحاب الكوفة أن بولا الصبي ناجس عندكم واحدة رغلية سبحوا لي أنك يشوف واحدة ما تدرش خصطويا لازم تكلكم أو فقر رحبت يضحك قلت أن بول الصبي وإن لم يطعم وإن لم يأكل عنده نجس ويجب أن يوسع وليس من شرط الغصلي الفرق والدل هذا عنده ومعنى الغصل عنده هو مكافرة الماء على هذا البول وحمل النضح في الرواية الثانية في قول النبي في, قول في قولها فنضحه حمل مضحة على الغصب ويكون لهذا أحاديث كثيرة فيها أن النضح يأتي بمعنى الغصب لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رأى أصحاب الصنان وغيرهم قال يغسل بول الجارية وينبح بول الصبي ما لم يطعن يغسل بول الجارية وينبح بول الصبي ما لم يطعم وهذا الصريح هذا الحديث الصريح في التفريق بين بول الجارية وهي الصبية الانثى وبين بول الصبي الذكر ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فأمر بغصر بول الجارية وأمر بغضح بول الصبي فدل هذا على أن هناك فرقة بين بول الصبي وبين بول الصبي على هذا كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الشافع والإمام أحمد وقال بهذا القول أيضا عبد الله بن وهم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله وهذا هو تقرب الى الصواد ومعنى النبح قيل ان النبح هو ان يغمر الشيء الذي اصابته النجاسة بالماء كسائر النجاسات بحيث لو رسر لا يعتصر هذا معنى النبح النبح ليس وحد يشتشوية موء يدله اكتشوية فقط لا النبح هو ان يأخذ كفا من الماء ويربيه على المكان الذي تعرض للنجاسة بحيث يغمره بالماء كليا لكن بحيث إذا عسر لا يعتصر هذا قول بعض أهل العلم وقال المحققون من أهل العلم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن معنى النضح هو أن يغمر الشيء بالماء ويكاثر بحيث لا يتقاطر منه ولا يزين يعني إذا كان المكان فيه نجاسة مع من وضح أن تأخذ ماء وتكافر به ذلك المكان وتعممه وتنظره به بشرط إذا بيت ذلك الماء لا يتقاطر من ذلك المحب النجس وذلك الثوب النجس لا يتقاطر ولا ينحل وهو تقريبا يعني يقربه من قول الآخرين فأنه إذا عسل لا يغبسل هذا معنى الضغط أما إن تكاثر الماء جدا حتى صار يتقاثر فإن هذا يقال له غسلاً ولا يقال له عرشاً وهذا هو الفرق بين بول الصبي الذي لم يطعم وبين بول الصبي والحكم أن كلا البولين نجس لا كما يتواخنه كثير من الناس وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام بأنه نضح وقوله في, في الحديث بول جالية يغسر بول جالية وينضح بول الصبي مار مرعا حمل نضح على أن بول الصبي ليس من وهذا خطأ بل إن بول الصبي نجس كما هو عليه عامة أهل العد ويكاد أن يكون إجماعا لولا مخالفة بعضهم وهذا الحديث فيه فوائد, الحديث فيها فوائد من فوائد هذا الحديث فيه دليل على استحباب, على استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين فيه دليل على استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين ليهنكوهم ويبروا لهم نبی سم کپ یجور نبی سما وسلم وأنا, أنا شخصيا لا واعتقد أنه خاص من نبينا عليه الصلاة والسلام لأنني لم أعلم أن الصحابة كانوا يأخذون أولادهم لخيار الصحابة وصالحهم ليحنقوه فإنما ذكرته من أجل أن بعض أهل العقال بجوازه وأما حملهم إلى الصالحين ليدعو لهم فإن الدعاء وسيلة المشروعة اما اخو الاطفال الى الصالحين ليتبرکوا بهم فهذا غير جائز وغير مشروع كما قال الامام الشرق برحمه الله وهو من المحققین في باب البدع وقد نقض رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام ان مثل هذا التبرك وجد سببه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بغير نبينا عليه الصلاة والسلام هذا في حياته وكذلك لم يعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بي رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ولا من بعده وهو عمر ولا من بعد عمر وهو عثمان ولا ولم يعلم ان الناس كانوا يتبركون باي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالعلم والصلاح والتقوى والجهاد اعلم بهذا ان هذا التبرك غير مشروع وأي مجالس وأن بعض الناس يميسون الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم والقياس معفاد فنبينا صلى الله عليه وسلم مضطون بصلاحه وهو صاحب الوحي والرسالة وهو الذي أقر أصحابه عندما تبركوا به فأقرهم على جملة من وقائع تبرك لكن لم يعلم أن الصحابة فعلوا هذا مع الصحابة ولا أبناء الصحابة مع الصحابة ولا تابعون لهم بإرسان فعلوا ذلك مع الصحابة ولم يعلم أن أحدا جاء إلى الإمام مال وتبرك به ولا جاء إلى الإمام وتبرك به وهكذا لم يعلم عند خيال الأمة وصالحها وسلفها الصالح في القرون الثلاثة المفضلة وللنتي جاء بعدها أن الناس كانوا يتبركون بالصالحين فالتبرك المشروع إذن هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآتائه إن وجدت. قد يقول قائل كان على عن النبي صلى الله عليه في متائف تركيا فأقول لا, لا. وكان استفتاعه في, في تركيا وهي في متائف يزور من الناس ويتمسحون على الزجاج الذي يحتويها وليس على شعرك فنقول أما التمسح على الزجاج فلا يجوز لأنه تبرر غير مشهور وأما التبرر بتلك مشعرك وذلكم السيف فيحتاج إلى دليل في أن هذه الشعرة هي شعرة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلكم السيف وسيف نبينا صلى الله عليه وسلم وما أكثر من يضحكون على الناس ويستجنبون الأموال مثلها ولا أدل على ذلك من انتشار قبور الأمبياء الكثيرة في بلد الشام قبر ست يأكير او سيدن او سيد البروتين او غيرها من من البقيت من المبور التي يذهب اليها الناس ويدفعون اموالا هذا كله بما لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله فوائد هذا الحديث فيه النذ الى الدين وحسن المعامله والمعاشره والتواضع والرص مع الصغار وضع ضعفاء ويخضع هذا لتعامل النبي صلى الله وسلم مع هذه الواقعة في انه لم يغتاظ لبغى هذا الصبي ما عنده بال في حجمه ومن ذا ثوبه لكن ابو عليه الصلاه والسلام لم يغتاظ وتعامل برفق ولين ولطف حتى انه لم ينتهر ذلك الصبي او لم يجذبه جذبا عميقا كي يبعده بل انه عليه الصلاه والسلام تعامل مع هذا بكل لطف ولين وفيه تواضع تواضع جم بينه عليه الصلاه والسلام وهو خلق فيه عليه الصلاه والسلام ويقصد من هذا ان علينا ان نتعامل مثل هذا مع صبياننا او صبيان جيراننا او طارقينا حيث لباء صبي على حجرك فلا تنهره ولا تلقيه وانما تعامل معه كتعامل نبينا صلى الله عليه وسلم معه ليس هو ادلال الحديث فيه وجوب غصب بول الصبي اذا طعم فيه وجوب غصب بول الصبي اذا طعم هل تقصد المعنى الصبي الذي لم يطعم بسومه ان الصبي الذي طعم اتفق الأئمة جميعا بل هو محل اتفاق بين أهل العن أن بول الصبي الذي طعب نجس ويجب غصله كسائر النجسة كبول الخبير وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث فيه جبر قلوب الخبار جبر قلوب الخبار بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر أو في الخجر وعلى الرقبة ونحو ذلك هذا من إكرام الكبار إذا جاءك رجل معه ولده وأخذته وحملته وقد بنته أين هذا الكبير صر بذلك جدا وإذا صر بذلك فإن نفسه ترتاح إليك وتضمئنه إليك ويغذف حبك في قلبه فتنشأ المودة والمحبة وهكذا كان ديد النبي عليه الصلاة والسلام في فوائد الحديث كما فيه طلب الماء اذا عرض له حاجه به والله استفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاتي بالماء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء والله تعالى اعلم نعم جاء ذلك يومي قائما حددني يحيى مالك ان يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي من المسجد ففشت عن فرجه ليمول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبات ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنو من ماء فصب على ذلك المكان پاؤثیب <تصفيق> ثم انتقل الى امام رحمه الله تعالى الى مساله اخرى وهي مساله البول قائما وما يتعلق به البول ايضا وساق حديث مالك او ساق حديث عن احد ابن سعيد انه قال دخل اعمى في المسجد ويشهد سعيد الانصاري من التابعين ولم يذكر القصه هذا الحديث مرسل لكن قد وصل هذا الحديث الأئمة منهم البخاري رحمه الله فقد أخرجه من طريق عبدان عن الله بن مبارك عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح من متصف لا إشكال فيه وقد روي هذا الحديث وهو حديث بول الأعراض من حديث أبي هريوة ومن حديث عبد الله بن المغفل وهذا الحديث مشهور جدا لكن ما منسبة ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب الذي عنونه بقوله ما جاء في البور قائما هل هذا الحديث يدل على البول قائما أو فيه إشارة إلى ذلك نقول نعم هذا الحديث فيه إشارة إلى البول قائما وهو قوله دخل الأعرابي للمسجد فكشف عن فرجه دخل المسجد فكشف عن فرجه والذات تفيد التقتيب والتعديد قال أهل العلم وهذا يدل على أنه لم يأخذ وقتاً في كشف فرجه بل كشفه مباشرة وهذه إشارة تدل على أنه إنما فعل ذلك و هو قائم لو أخذ وقته في الجلوس ثم رفع نيابه لا ذكر ذلك الصحابة الذين وصفوا هذه القصة وبينوها فإذ لم يبينوا هذا التفصيل دل على أن الأعراب إنما كشف فرجه وهو غائم لإرادة التبول في المسجد وهذه مناسبة خفية جدا تدب على فك هذا الإمام رحمه الله تعالى عن نحيا إبن سعيد أنه قال دخل الأعرابي نسوح إلى الأعراب وہو اللذی يسكن البادیل والا عراب سكان البودر والانسب ان يقاو ينسب الى الواحد ولا ينسبوه الى جماع لانا العراب جماعا والانسب ان يقاو ان ينسب الى العراب أن يُنسب الرجل إلى الفرد منهم لكن لو نُسب إلى الفرد لأشكل مع العربي والعربي أو العربي هو ولد أو من ولدي إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولهذا نُسب إلى الجمع أمو الأعراب فقيل أعرابي ولم يقل عربي هذا الرجل دخل المسجد وكان لا يعرفه حرمة المسجد ولا أحكامه وكان يظن أن المسجد كسائل بقعة كسائر البقعة جاء في بعض الروايات كما في رواية عبدالله بن مغفل أنه دخل وصلى لك ثم قال الله مرحمني ورحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجت واسعا ثم ذهبت ذا وهذا في الحقيقة غير مناسب لأن الروايات المخرجات في أن هذا الدعاء جاء بعد أن دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهر الصحابة هذا الرجل ده للمسجد وكشف عن فرجه وأشرع في البولة فانتهروا الصحابة قاموا إليه وهموا أن يقتلوا بأنه كان يرون بأنه فعل عظيمة من العظائم وهو التبول في المسجد لكن نبينا صلى الله عليه وسلم زجرهم وانتهرهم بل قال لهم لا تزرموا ما نعمل لا تزرموا يعني لا تسرعوه في بوله تركوه يقول على راحته نقول احنا ما تقربوش خلوه غربه هذا شيء يعني يدل على سعه صدر وعلى حكمه بالغه وعلى علم واسع وعلى فقه كبير في الموازنه بين المفاسد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كشف عن فرجه ليكون صاحب الناس وقلت جاء بعض الهواية كادوا أن يقتلوا حتى على الصوت وارتفع جدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطرقوه فتركوه حتى أكمل بولا ثم بال هذا الرجل فأمر رسول ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء والذنوب هو الذنوب الكبير الممنوع فإذا لم يكن مملوءا ماءا لا يسمى ذنوبا لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء فصف على ذلك المكان وهذا الحديث يا إخواني حديث عظيم فيه فقه كبير جدا ومن فقه هذا الحديث أنه یدل على وجوب المبادرہ الى تغییر المنكر فيه وجوب المبادرہ الى تغییر المنكر اذا طلع عليه المكلف ویوخذ هذا من ابتدار الصحابہ انكار المنكر على هذا الذي يقول في المسجد وهذا من فروض الكفاية اذا طاب به الباق ستطعن الباقی وتغییر المنكر المنكر واجب على كل مسلم واجب على كل مسلم أن يغير المنكر إذا رأى أما التغيير باللسان واليد فهو واجب على الكفاية وأما التغيير بالقلب فهو واجب عينا على كل واحد من المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم ينكر المنكر بقلبه انہو ليس حده شيء من الإيمان بل انہو علیہ الصلاة والسلام جعل انكار المنکر بالقلب من أضعف الإيمان كما جاء في حديث ابي سعید من رأى من منکرا فنغیره بیده فإن لم يستطعك برسانه فإن لم يستطعك بقلبه وذلك أضعف الإيمان فتغیير المنکر بالقلب وانکاره وناجئ ومن استمر على عدم إنكار المنكر فإن قلبه يوشك أن يضرم الله جل وعلا عليه الرام في عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلبه مشربها؟ نُكِتَت في قلبيه نُكْتَةٌ سُودَان يعني أي ما قلب تقبل هذه المناكية المنكر المنكر كل منكر يقبل تقبله النفوس والقلوب الله تعالى ينكت في ذلك القلب نُكْتَةً سُودَان أي نُقطةً سُودَان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح أسود مرباداً كالكوس مجرسياً سر أسود مظلم کیا الكأس مقلوب اشتو كاس مقلوب هل تستطيع ان تضع فيه شيء لا يمكن قالت الكوز مجخيا يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا وذلك قرآن الذي قال الله تعالى عنه كَلَّا ذَرَّانَ على قُلُوبِ ما كَانُوا يَكْسِمُونَ نسأل الله آخير اذا فتغيير المنكر بالغلب واجب عين على كل مسلم ومسلمة اما التغيير باللسان واليد فإنه واجب على الكفايات وقد يختص التغيير باليد في غارب أحيانه بالسلطان وليس بغيره ومنه الأمر والنهيه كالوالدين وغيرهما بفوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على الرفق فيه دليل على الرفق في تغيير المنكر فيه دليل على الرفق في تغيير المنكر وهذا من الفنح عظيم ولهذا قال الشيخ الإسلام بن حديدية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف النبي عن المنكر قال ما مع في معنى قوله أنه لا يجوث لمن لا يحسن تقدير المصالح والمخاسف أن يأمر أو أن ينهى أكان الإسان يجهل تقدير المصالح والمفاسد لا يجوز له أن يأمر ورواحيها عم. جاء منكر غير قلبك ما عندك شعر غير قلبك لا تحسن هل هذا الذي تنكره بأسلوبك سيأتي بمنكر أعظم أم أنه يأتي بمنكر أقل إن كنت لا تعرف هذا فلا تغير بلسانك بل أنكر في غنبك وحسبك أنك انکرت في قلبك وخرجت من عهدتی من العهدہ التي تحل أو يحل من أجلها الخطأ ويحل من أجلها الغذن فهذا الحديث فيه ذليل على الرفق في تغيير المنكر وفيه ایضا التيسير في الشرع كله وفيه التسير في الشرع كله وفيه ایضا استعمال اللین مع الجاهل في استرمال الليل مع الجاهل ليرجع إلى الحق بشرط بشرط بشرط أن هذا الجاهل بالمخالفة من باب الاستخاف والعنادة كي بعض الناس جاهل يفعل أشياء لكن يعرفها لكن بعض الجهات يفعل بعض المخالفة استخافا وعنادة فهذا يأتي إلى مثلاً ويرمي من, باب من باب هذا هذا, أو من باب هذا بل در اس لیے وتستعمل مع الغض بما حسبه المخالف التي اتبعها و ترك الامر بالمعروف و المنكر فقه عظيم يبغي على المسلمين جميعا ان يتعرفوا عليه اقول هذا اخواني ان المنكر قد قد, قد و ساد على ارضنا وليس هذا مني قنوطا ويأسا إنما أحكي الواقع ولا أدل على ذلك إخواني لأنني خدثت أن نشر من الشباب لا يجاوز عددهم ثلاثة أو أربعة يجلسون في موقف حافلة في, في هذا الحين والأمثلة كثيرة فلا يتركون بنتا إلا وتعرضوا لها من لمسي والهمسي وما من حافلة تتوقف لنقل الوكاب إلا وألزموا صاحبها بأن يدفع مالا لأجل أن من يتوقف في الموقف الخاص بها هذه جناية ومنكر عظيم لا يبغي لمن ولاه الله عز وجل العرب بل لا يجوز لمن ولاه الأمر الله الأمر أن على هذا المنكر ولا يجوز لمن آتاه الله عز وجل قوة في السلطة أن يسكت على مثل هؤلاء حتى ولو استدعى أمر في أن يأخذوا ويعصروا ويضربوا فإن هذا هو سبيل مثل هؤلاء المعاندين المستخفين بعارض الناس وأموالهم إن هذا الحديث أيضا فيه دليل على نجسة بوء الآدمين وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل الإسلام جميعا وفيه أيضا من الفكر احترام المسجد في احترام المسجد وتنزيهه عن الأخذار وقد ذكرنا جملة من هذه المعاني في حلقات وفي دروس سابقة وفيه أيضا من الفقه أن الأرض تطغر بصف الماء عليها أن الأرض تطغر بصف الماء عليها ولا يشترط حفرها ولا نقل الترى كما هو مثب أبي حنيفة لكن قد يقول قائم لو ماذا صغير في هذه الصرابة وهذه الفرش التي في المساجد فماذا نفعل؟ لابد من مكافرة الماء مكافرة كبيرة لان مثل هذه الفرس و هذه الصلاة تمتص المون وليس فرق عنها رائحة او طعم الا بان مكافر الماء عليه علي جدا هذا في سائل ابوال الناس لو بقى رجل او انسان او صبي في المسجد ينبغي مكافره البائع عليه جدا ولو استدعى الامر ان يعني هذا الفرش وهذه هذه الزربيه وتوصل غسل محتمل لان تبقى هذه الرائحه منه المائده الزربيه وما خصطوش يعني راه يسيد يمكن اكثر وهذا يزعج المصلين ان المسلم طالب ان يخشع في صلاته فإذا سجد والرائحة منتنى فإنه لا يتمكن من أخبر حديث الدعاء والتسبيح وغير ذلك من فوائد هذا الحديث العظيم فوائده كثيرة لا يمكن مصرها في هذا المجلس فيه تقرير قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين وهو دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما فيه دليل على القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام وهو كانت كام أخف الضررين أو أصغر الضررين لاحتمال أو لدفع أعظمهما أو العكس دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لأن البول يكون في المسجد نفسد وحبس هذا البول في بطن الآدمي وإضراره مفسدة وكذا انتهاره بحيث يمتجنب القول في مواقع كثيرة من المسجد مفسدة أعظم فارتكاب هذه المفسدة وهو أن يقول هذا الرجل في موضع واحد بحيث لا يصيب ثوبا ولا يحتبس في بطنه فيتضرر ولا ينتشر هذا الغول في مقع أو في أماكن متعددة من المسجد هذه مفسدة عثمان فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم الأخف وهو أن يقول في موضع واحد لدفع مفسدة عثمان وهو الحاق الضرر بهذا الرجل وانتشار النجاس في أماكن مختلفة وإصابة ثوب هذا الرجل أيضا بالنجاسة تتكب النبي صلى الله عليه يعني أقرر ما هذا سبق لسان مي النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الصغرى ولم يتكبها النبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير أقرر النبي صلى الله عليه وسلم وجود المفسدة الصغرى لأنه يريد أن يدفع عقبها وهو يجحق الضرر بهذا البائل وأيضا اكتشار رجالس في المسجد وكيضا أيضا إلحاق الغرأة أو إلحاق النجاسة أو إصابة النجاسة لثوب هذا الرجل من فوائد هذا الحديث غير فائدة التي نفتفي بها في هذا الحديث المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع ويوخض هذا من صحابه رضي الله عنهم وامر النبي صلى الله عليه وسلمهم وهو ان صنم العرب لما انتهى لبوله دعم به صلى الله عليه وسلم بذنب الماء وهو الدلو الكبير الممنوع فامر بصبه على موضع البول ثم ساق امام مالك رحمه الله تعالى حديثه مع عبد الله بن دينار انه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما لأن مذهب عبدالله ابن عمر جواز البول قائما بلا خرها لأن مذهب عبدالله ابن عمر جواز البول قائما بلا خرها وهذا ایسا مذهب ابي عمر المخطاب وسيد ابن ثابت وایسا من كبار تابعی سعید بن مسیم وابن سینی ونصعی وغیره من, من الائم وذهب بعض اهل علم إلى أن هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة وهذه فتوى عائشة رضي الله عنها حيث نفت نفيا مضرقا أن يكون المبي صلى الله عليه وسلم بالقائما وهي رضي الله عنها قد حدثت بما علمت لكن روى بظيفة ابن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباغه قوي فباء قائما الصباغه هي مكان الذي توضع فيه الاذوات فباء عليه الصلاه والسلام صاحبا ويرى قال اهل العلم ان البول قائما يجوز بشرطين الشرط الاول ان يؤمن الرصاص اول ابتداء النجاسه على الثوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صباطه القطه الصباره المزبلة فيها امور غلينه لا يرتد معها الربو في الغالب جاء في حديث اخر انه تكى على حائط وبال عليه الصلاة والسلام ولعل هذا هو هذا وهو صباطة الخوم والشرط الثاني الذي اشتركوه في البول قائما أن يأمن كشف عورته أمام الناس إذا كان قائما فإذا بال الرجل قائما فلابد أن يأمن عدم انكشاف عورته وأن لا يرتد إليه من بوله على ثوله فإذ لم يتحقق أحد الشرق قالوا لأنه لا يجوث أن يقول قائما والمنع من البول قائما ليس فيه دليل من كتاب أو سنة إنما هو قول عائشة رضي الله عنها حيث نفت نفيا مطرقا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مال قائما لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما حدث بذلك وهو خذيفة من يمان ومعه زيادة عب والمثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي ثم سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن غصر الفرج من البول والغاية وهذا العجائب بهذا الإمام إمام مالك يا إخوان هذا الإمام صاحب السنن الراوي من الذي كان يفخر الناس بالدواية عنه يسأل عن موضوع والله لو يرد على سبياته للا اجاب عنه لكن باع العظيم هذا الامام الذي لا يستهي ان يقول في شيء ليس له فدیع أن يقول لا أذي وقد علضت عليه أربعون مسألة اجتمع أهل مصر وجمعوا أربعين مسألة وأرسلوا رجلا يستفتد إمام مالك فسافر سفرا طويلا ولما حفر عند الإمام مالك سألوا هذه المسائل فلم يجب إلا على برع أسئلة قد تكون ثماني أسئلات فقال وماذا أقول لقومي قال كلهم إن الإمام مالك لا الجواب بكل مصاد ولا حرج ينبغي أن تعود يا إخواني على قول لا أدري الله أعلم مش فتولي مجي لوحد يرجحها مباشرة يجوز قال بعض إخواني أهدان الله وإياه ربما طرح السؤال في موضع أو في مكان فيه في بعض أهل العلم ويطرح السؤال وقد يكون السؤال صغيرا فيقول أمثال آهات معرفها هذا يتسأل عليها. هذا ليس من الأدب في شيء هذا الإمام رحمه الله سؤالا عن غسل الفرج من البول وقار يعني هل يجوز غسل الفرج؟ من الغاب قول والقائد هل يجوز کلكم تقولون يجوز کئی هذه حاجة سأل بلیا انسان يعني يتبرز ويتبول يقول هل يجوز الغسل ام لا يجوز يقول الامام مال شوفوا الجواب جواب هذا الامام الورع الذي احطاق لدينه في فتح احتياطا عظيما جدا لان فتح اخواني استحق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فتيا بغير علم استحق فيها قول الله جل وعلا والذي اامن لا تقدم بين يدي الله ورسوله وقال الله تعالى ولا تقولوا بما تصفون ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب بلاشيء الفتيا بغير علم. من تاليه وقد قال الله جل يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوه الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وأن وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قد تكرر هذا القران عده مرات فهذا سبيل من سبل الشيطان ان يزين للانسان ويقول له انت ما شاء الله وتخرج من الشريعه وانت امام تدرس للناس الفقه وتسال عن مساله صغيره وتقول لا ادري يا ودي جاوب سودي كاشي يقولو كاش جو ا سودي بالرسودين وكو لك جواب وخلاص معليش كما يقول بعض المفتين الذين ملوا الدنيا بالفتوفتعه والمشکلی اخوانی انہو الان صارت قناوات کثيرة جدا وكل قنات عنها مفتی وكل مفتی کم يقول انتو عن این رمضان بل بعض المفتی الجاهلين هدان الله و اياهم المتجرمين على الفتیا لا يحسن ان يستدل بحديث ولا بآية بل ولا يحسن ان ينسف فتیا لإمام من الاعلمة الكبار المعتبارين بل يقول قاد بعض الناس وقاد بعض العلمان بل ان بعر المفتین في هذا الزمان الذین ابتريت بهم والأمة لا يسأل عن شيء محرم إلا وقال وهو معروب تحرم بكتاب والسنة إلا وقال لا يبغي فعل هذا الأخضر أن تشتاجه هذه أجوب كل الناس يفسنها هذه أجوب كل الناس يفسنها فهذا الإيمان الهمان الكبير قدر وعلما سئلے عن غصر الفرج من البول والغائر هجل فيه اخر ماذا كانت جواب وقال بلغا لي ان بعض من مضى كانوا يتوفؤون من الغائر ولعل لو يشير لفعل الارصال رضي الله عنهم الذين قيل ان ان لا يستجرون وانما كانوا يغسلون من الغائر وكان المهاجرون يستجرون وقد ذكر في المسبق في دروس السابقه جواز استجبار مع وجود الماء قال وانا احب ان اغسل الفرج من البول نسب هذه الفتو الى نفسه ولم ينسبها الى غيره مع ان الثابت عن ابينا صلى الله عليه وسلم في اغلب احواله انه كان ياسر عليه الصلاه والسلام لكنه لما لم ينه هذا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم اختاط في الفتيه وذكر ما ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في السيوك قال حدثني يحيى احمد عن الشهاب عن السداق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجمعه من الجمعه من الجمعه تيار العشرة الحسنين ان هذا يوم جعل الله عينا فغتسل ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس وي عليك بالسواك قال وحدثني عن مالك عن, عن, عن ابي السناد عن الاعراض عن ابي غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشقى على امتي لارتهم بالسواك قال احدثنی عن مالک عن ابن عن حمید بن عبد الرحمن عوفی عن ابی حريرة انه قال لولا من يشق على امتك لامرهم بالسواك مع كل اطور ذكر انہم حبا اللہ تعالی باب السواك والسواك بکسب السین وهذا هو الافصح وهو مذکر هو كل الالات التي تدرك به الاسنان السواك هو كل الات التي تدرك به الاسنان وهو سلوغه بمعنى التحريك وهو في الاصلاح استعمال عود او محول في الاسنان ليذهب السفرة والريح استعمال عود او محول في الاسنان ليذهب السفرة والريح السنه نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل عود الاراك كان يستعمل عود الاراك والله هذا العود والله هذا العود وهذا السواك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها المعروف السواك مطهره للفم مرضه للضر قد ذكر فيه ابن القيم فوالد عظيمة جدا راجعها في كتابه زاد المعاد فإن هذا المبحث منه عظيم جدا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاد في باب السواء عن ابن السباق وابن السباق هذا اسمه عبيد وهو المدني أبو سعيد وهو من ثقات التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة وهذا أيضا حديث القرسة لأن ابن السبا تابع ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث وصل بهذا الإسناد ابن ماجة بسنده عن الزهري عن ربيد الله العبيد اسن العبيد بن الصباه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعه من الجمع من الجمع في جمعه من الجمع يا معشرنا اصليبي إن هذا يوم جعل الله عيد فلتسروا قال اهل العلم من حلف ان يوطي الجمعة عيد فبيان فالحق أن يوم الجمعة عید وهو اليوم الذي فضل الله عز وجل به هذه الامة والواجب علينا كما ذكرت فيما سبب أن نبدأ في حساب الجمعة بيوم الجمعة لأنه قاعد تقویم موجود عندنا تقویمتا لاشهر يبدأ لنا من يوم السب بذلو بالأحمر بلوم مخادر يبدأ إما بيوم السبت وهو اليوم رو عند اليهود أو الغالب الموجود عندما نحن في الجزائر يبدأ أو يلون يوم الأحب بلون مخالف وهو يوم فيه عيد النصارى وقد فضل الله عز وجل هذه الأمة بأن جاء عيدها يسبق عيدين اليهود والنصارى فالواجب عليناك اذا بدانا ليسك ان نقول الجمعه حت السبت حتى تاريخ 3/4 خلص منظور السبت حتى تاريخ 3/11 3000/45 قولوا حتى الجمعه السبت الاحد حت الاثنين حتى نسبق اعياد في هذا اليوم وفي تعداد هذا اليوم فهو يوم عيد والعيد يجب ان يتزين له المسلمون ومن السنن التي يجب ان يحتفي بها المسلمون في مثل هذا اليوم هو المبادرة إلى الاغتسان وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث وقال في حديث آخر غسل الجمعة واجم على كل مسلم على كل حال الخلاف في حكم غسل يوم الجمعة يأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الجمعة وأقول هذا من باب التعبد وإصلاح العبادة أن غسل الجمعة يجب هذا القول الصحيح أنه يجب على كل مسلم يأتي إلى الجمعة ثم قال وما كان عنده طيب فلا يضره أن ينسبه لأن المسلم يكون بأن تكون, تكون رائحته طيبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشف منه رائحة كريهة بل هو الذي قال حبب إليه من دنياكم شيئين النساء والطيب فكان عليه الصلاة والسلام لا يترد طيما ولا يرد طيما وهو المطيب الطيب عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الشيء الثالث قال وعليكم بالسواك وهو موضع الشارع وفيه الحف والحق على استعمال السواك في يوم الجمعة بل في سائل الأوقات كما جاء في حديث عالشة السواك مرضات للرب مطارت من فمی ملغات فهو يستعمل في كل وقت ثم ذكر رحمه الله وكعالا حديثه عن ابي الزنات وهو عبدالله ابن ذكوان السمان السیاد عن الاعراج وهو الرحمن ابن خرمو ابن مرمز عن ابي بريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا اشتق على اومتی لامرتهم بالسواك جاء في بواية مخال امرتهم بالسواك عند كل صلاة سواء كان الفم طيبا ام غير طيب سواء كان الفم يعني حديث عهد بغسل وتسوخ ام لا سواء كانت الصلاه فرضا او كانت نفلا سواء كانت الصلاه ذات ركوع او سجود او لم تكن الصلاه ذات ركوع وسجود كصلاه الجنازه كل ذلك يشمل فيه الثواب عند كل صلاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاه دلیل على قرب خیل السواك من الصلاة فلا يتسوك الانسان مساحتا قبل الصلاة بل عليه ان يتسوك عند الصلاة كما هو في قول الله جل وعلا ان الذین عند ربه وهذا يدل على قرب وكتب كتاباً هو عنده تحت العرش هذا يدل على قربه فالسواك اذا مطالب به المسلم على وجه الاستئبار والنذب وليس على وجه الوجوب ويستفد هذا بقول قول نبينا صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمته فلو أن المشقة غير حاصلة لأفراد أمته لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجيدت المشقة فإن حكم الوجوب يرتفع وتبطى أو يبطى حكمه الاستعبال الامر به النبي صلى الله عليه وسلم امر ندب واستحباب عند او عند كل وضوء ايضا ما مع كل وضوء افضل التماجات في هذه مع كل وضوء اي مصاحبه لكل وضوء السواك اذا مستحب في كل الاوقات سواء كان المسلم صائما او غير صائم سواء كان صائما يفعله في بدايه النهار او بعد الزوال لأن بعض الفقهاء يمنعون من استعمال السواك بعد الزوال وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف ففي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قالوا والخلوف هو قروج رائعة المعنى عندما تفرق ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال فلا ينبغي إذا للمسلم قالوا لا ينبغي للمسلم ان يستعجل السواك حتى لا يذهب هذه الريح التي هي اقرب بمعنى الله بالريح المسك واستدل ايضا بحديث لا ابن متعن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله امروا يعهم تسوق في اول النهار ولا تسوق في العشي وهو حديث ضعيف لا ابن متعن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الحق الذي نافي تخي ان السواك جائز للصائل في بداية النهار أو في آخره لأنه لا دليل يدل على المنع من ذلك مما يستعمل فيه السواء يستعمل السواء فأيضا لباب الاستحباب عند ميان من نوم الليل وهذا لهاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح أو قول الصحابي كازى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من نوم الليل شاصفاه بالسواك يعني استعمل السواك عند ال... عند القيام من نوم الليل وهذا يدفعنا ان نبيث هذا العود امام رؤوسنا عند النوم فاذا استيقظ اعدنا بدأ به فشاصفاه بالسواك وكان عليه الصلاه والسلام استعمل السواك خصوصا عند دخوله إلى البيت نسيت شيئا أخر كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نوم الليل يصوصفاه بالسواة هل يلحق به نوم النهار أم لا قال بعض أهل العلم القياس الجليم الظاهر الذي ينفق عليه كثير من المحققين من أهل العلم الشيخ الإسلام لثيبية يسمون عليه العموم المعنوي فيسمون القياس الجلي الظاهر يسمونه عموم معنوي قال العموم المعنوي او القياس الجلي يقتضي ايضا ان من قام من النوم نهار يسن له ايضا ان يستعمل السواك لان قائمه من نوم النوم يقول سنه لا رائحة غير طيبه فإن عليه أن يتسوق حتى يذهب هذه الضارحة أيضا من عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في السواق فكان يستاه في لسانه بل يبالغ في ذلك حتى يتهوع فيقول ومع أع كما جاء في الحديث وهذا بأنه يعني یلجا يستعمل استوار في لسانه الى اخر الى اخر اللسان من جهة اللہات فيفعل ذلك حتى يتهوع عليه الصلاة والسلام كأنه يريد ان يتقین ومعلوم مخطب ان اللسان يحمل عددا هائلا لا لحصا من البكتيريا وهی السبب في اصبار هذه الرواق الكارئة فمن ما على المسلم أن يتسوك في لسانه هل يستعمل السواء أو هل يكون س... السواء من... من السنة أي من قالوا من السنة واختلف العلم هل من السنة الاستيواء عرضاً هكذا أم الاستيواء أم الاستياء قطولاً هكذا اختلف أهل العلم في هذا وليست هناك سنة واضح ان يعتمد عليها قال ابن القيم بين باغي ان يفعل اليسير عنده خاصه ان بعض الناس ربما يكون يعني اصابته او اصابته مرض في اللثه فانه لا يستطيع ان يستعمل السواك عاده لان يوجع فبينه يستعمله اولى هل يستاك باليمين ام يستاك باليسار هذه مساله ايضا متعلقه بالسواك ذهب قرد اخری علم الى ان السواد يفعل بالیمین قالوا لانه سنة وعبادة وفيها غضا رب العالمين وكل شيء كان عبادة ينبغي ان يفعل بید الیمین وذاہ بارت اخری علم ووستیار شیخ الاسلام الى ان السواد يقون بالشمال لانه يستعمل لاماطة الاذان وانما تستعمل اليسار وانما تستعمل اليسار أو تستعمل الشمال في إماطة الأذى ولا تستعمل اليمين في إماطة الأذى فإذا كان السواق يعني مهمته إماطة الأذى مع يعني قصول الأذى فإن على المسلم أن يستاكب الشمال وذهب بعض علماء المذهب إلى التوسط بين هذا وهذا قالوا اذا قصد اماطة الابا استاك بالشهان واذا قصد تحسير الاجر بان يكون استاك قبل هذا السواك بقليل كأن يكون صلح نافلة فاستاك جيد ثم صدر قعتين ثم استعمل السواك مرة اخرى فانما استعماله للسواك في المرة الثانية من بابه تحسير الاجر والعبادة ورس من بابه اماطة الابا فإن كان كذلك قالوا استاك باليمين ولا يستاك بالشمال والأمر الواسع والله تعالى أعلم والحمد لله أولا وآخرا ما هي السنة المؤكدة وأن يدخل السواك هذه السنة المؤكدة هي التي وارب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسواك من هذه فهو سنة مؤكدة أهو نبه الإخوة خاصاً کہ بعض الناس مخارجين الان ونبه الى انه هذا اخر درس في هذا الموصل وسنتوطف عن شرح البخاري الى ما بعد رمضان ان شاء الله علا ان تكون البوطع فول البخاري ان شو طرح ذا دلیل علی انعیت مقبیلہ بلت انبجار تایتاب باستاو اقول ان عن شرح احاديث البوطع في هذه الفترة تأخذون إجازة خاصة لنا على إخوانكم طلب هذا وأنهم من طلبة العلم جاءوا من أطرف الجزائر وهم يعني يمون الرجوع إلى أهلهم فطلبوا أن نوقف الشرح الموطة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى على أن تكون هذه الفترة إن شاء الله تعالى يتخللها بعضا المحاضرات أو بعض النذوات يُعلن عنها في وقتها إن شاء الله وتعاله لكن الدروس ستتوقف بابتداء من هذه الحصة قَالِنِّي في حيرة من أمري بحيث أنه بدأ ينفوذ صبري عن سرودات أصرفات أبناء المراهنين حتى أصبحوا أخرى أدروا عليهما نتيجة هرقب معنا في دوني لی ویمار جمع بارکتا انا آزم انت عبراعیم شکون انت عبوا اتنو ابناء فراعیم لیکن مجون اللہ انت تذرب لهم انت اعجاب انت اعجاب انت اصنا وانت اصنا صاحبهم انت تذرب لشؤونهم وابناء وانتا تستس بها